Thank you. حبيبي ونايه لو في وسط مين طيفو قبل ما عيني تشوفو قلبي بيلمحيفو قبل ما عيني تشوفو انا دايما اوصف بتخيل فانيا سعيد لما بيظهر وطريقه بينور ساعة لما بيظهر وطريقه بينور مش ممكن أتصور أبدا غيره يقصر فيا غيره غيره يقصر فيا اللي شغلني مهما يبعد عني انواره تخيلني لو في اخر الدنيا الخفة اللي شغلني مهما يبعد عني انواره تخيلني لو في اخر الدنيا أبو الشام وعلامة أبو الطلع بسامة أبو الشام وعلامة أبو الطلع بسامة قلبي بيفرح يامة يامة لما يهل عليّ عليّ لما يهل عليّ من حسنه بيحطاره وما يبنيت في الريحة وفي الجي البدر وأنواره من حسنه بيحطاره وما يبنيت داره في الريحة وفي الجي ساعت لما يعديه فكري جيب ويودي ساعت لما يعدي فكري جيب ويودي دقت قلبي تهدي تهدي لما يمس علي علي لما يمس علي حبيبي وعناي لو في وسط بيي حبيبي وعناي لو في وسط بيي